وَإِذَا قَلَّكُتُمٌ النِسَ أَفَبَلَغ النَّ أَجَلَهُ نَّفَأَمْسِكُهَُّ بِمَعرُوفٍ أَسَدِّحُهَُّ بِمَعُوف وَإِذَا ليرمعوف ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هوا ولا تدرزوا ايات الله غلو واذكروا ان ما الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ به الله أن الله بكل شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا قَتَلْتُمْ مِنْ أن أَنْفُسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في كل شيء عني واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعقلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف واذا كنتم للنساء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 لِكُم أَن تَكَلُمُوا أَفْهَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أراد أن يتم والوالدات يرضعن اولادهن حولا كاملا لمن اعد ان يتمضى وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف لا تُكََّبُ نَفْتٌ إِلا أصَاهَا لا تُكََّبُ نَفْتٌ إَّ أصَاهَا لا تُغََّ وَالِدَةُ بِولَدِهَا وَلا مَلودُ اللَ بِ وَلَدِ لا تُغ وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا ان تراض من هما وتشاور فلا جناح عليهما فان ارادا فصالا ان تراض من وتشاور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 واتقوا الله وعلموا ان الله بما تعملون بصير واتقوا الله وعلموا ان الله بما تعملون بصير